وَعَمِلُوا الْقَالِحَاتِ لَيَسْتَقِلْ فَنْهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَقِلَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِيرُ تَظَالَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خوفهم أَمْنًا يعبدون لي لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأطيع الرسول لعلكم ترحمون لا تحتبَن الذين كفروا معجزين في الأرض ومؤاهمون النار ورب التمسيح يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغن الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون فيابكم من الظهير ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم فوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك لتُبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.